بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إضافة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جباق يا قهاق يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها وَنَنَصَبَ لَنَا شَبَكَةَ الْخِدَاعِ اجْعَلْهُ يَا سَيِّدَنَا مُسَاقًا إِلَيْهَا وَمُصَادًا فِيهَا وَأَسِيرًا لَدَيْهَا اللَّهُمَّ بِحَقِّكَ فَاهْيَا يَا عَيْنُ صَ اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجلا نقمت في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقل العددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك انتصار لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على اعدائك اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حمل الأمر و جاء النصر لا ينصرون حاميم عيسى قاف حمايتنا من نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل ياهو ياهو ياهو يا من بفضله لفضله نسألك العدل العادل إله الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك باسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعبك الذي وعدته عبادك المؤمنين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان قطعت آمالنا وعزتك الا منك وخاد رجاؤنا وحقك الا فيك ان ابطأت غاره الاحمام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا كف بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استجب لنا امين استجب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين